اللهم آتنا نفوسنا تقوى وزكها أنت رب نعوذك من علم لا ينفع ومن قلب لا لنا قلوبنا اللهم ارزقنا قلوبا تحبك وتحب القرب منك وتحب طاعتك وتألف الانس بك وحدك يا كريم ربنا, ربنا وانفانا وان لم تغفر وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا قال الله جل وعلا إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل, فإنما يضل عليها وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ أَلَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إن ذلك لآيات لقوم يرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاع تجميع له ملك السماوات والأرض ثم إلينا ترجعون وإذا ذكر الله اسْمَعَت قُلوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ذِ الْآخِرَةَ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ مِمَّاسْتَبْشِرُونَ يَا عَلَى ما في هذه الآن من معنى تتفطر والله له القلوب يا من تريد أن يرق قلبك هذه علامة فارقة هي دي العلامة الله يقول وإذا ذكر الله وحده إشم أزت قلوب هناك قلوب تشمأذ تنصرف إذا ذكر الله وحده قلوب من قلوب من لا يؤمن بالآخرة من لا يعمل للجنة من لا يفكر في المصير في الدار الآخرة بالله عليك بالله عليك توقفتم عند كلمة تشمأذة دي قبل كده هو في حد ممكن لما ربنا يذكر لما ربنا وحده سبحانه وتعالى يذكر بين يديه يبقى انا مش قادر اعبر مش قادر اقول كلمة راضي في كلمة يشمعز يبقى قلبه مش طايق ربنا مش طايق ذكر ربنا تنصرف هذه القلوب وتنفر كما قال الله جل وعلا ولا قد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يا ترى قلبي وقلبك لما يتحط وفق هذا المعيار وفق هذا المقياس لو ربنا وحده لو ربنا جل جلاله وحده ذكر بين يديك بتلاقي قلبك مشتاء ملهوف مش قادر انه يستشعر البعد اكتر من كده عن ربنا ولا القلب منصرف مش مئز مش طايق يسمع ذكر ربنا وإذا ذكر الله وحده اشمأذت قلوب اشمأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لما تبقى سيرة أي حد غير ربنا لما تبقى سرت الدنيا لما يبقى سيرة متاع الدنيا لما تبقى سيرة شهوات الدنيا لما يبقى سيرة حظوظه لما يبقى محتاج للأشياء اللي بيبحث عنها في الدنيا أول ما يذكر الحبيبة أول ما تذكر الفلوس أول ما تذكر المتاع الفاني الخطام الفاني وإذا ذكر الذين من دونه يفرح يستطيع يضحك بملء الفم إذا تريد أن تريدين أن تجدي قلبك المقياس والمعيار هل إذا ذكر الله وحده تشمئس القلوب أم تشتاق القلوب وهل إذا ذكر الذين من دون الله القلب يبقى حاسس أنه محروم لأنه مشغول بما لا ينفعه عايشن نرقق هذا القلب واحنا هدفنا من هذه السلسلة بلوغ هذه الأمنية أن نصل إلى القلب السليم الرقيق الذي لا يأنس إلا بالله لا يحب إلا التقرب من الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم قلب سليم سالم من الآفات سالم من الشهوات سالم من كل شيء يبعده عن رب الأرض والسماوات هو ده القلب اللي محتاجين يكون داخل صدورنا. عايزك يبقى همك انك تبلغ المنزلة دي ليس هم أحدنا إنه يبقى يصل إلى أي درجة في الدنيا وإنما همه أن يكون عند الله من المتقين يسأل نفسه هكذا متى أكون من المحسنين؟ متى أكون من المتوكلين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصادرين متى أكون من الصادقين متى أكون من الخائفين متى أكون من الراجين متى أزهد في الدنيا متى أرغب في الآخرة متى أمو على طاعة متى أتوب من الذنب متى أعرف النعم المتواترة متى أشكر ربي عليها متى أعقل عن ربي متى أفهم عن ربي لغاية أمت أنا بعيد لغاية امتى انا شارد لغاية امتى انا محروم نحتاج ان ترق قلوبنا وان تسلم هذه القلوب من كل شيء سوى ربنا المعبود عايزين قلوبنا تبقى عامرة بهذا الايمان لأن القلب مستودع الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمان نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علم الصحابة رضوان الله عليهم من القرآن، ثم علموا من السنة الأمان التي هي الإيمان نزلت في جذر قلوب في جذر قلوب الرجال. الإيمان القلب مستودع الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه صلى الله عليه وسلم يطرى القلب مليان بهذه المعاني بعيد خطورة الموضوع يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث الذي رواه الطبراني صعر الشيخ الالباني قال انما سمي القلب من تقلبه انما مثل القلب مثل ريشة بالفلا تعلقت في اصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن وقال صلى الله عليه وسلم لقلب ابن ادم اصرع انقلابا من القدر اذا استجمعت غليانا القلب بيقلب كتير القلب بيبعد كتير والقلب محتاج لهذا الغذاء علشان لا يشرد علشان لا يزيغ اصل القلوب اشكال وانواع وانا عايزك النهاردة تتعرف على قلبك علشان تعرف ترقق قلبك ازاي الامام القرطبي له كلام في التفسير فيه عشرة اوصاف للقلوب قلوب الكفار بعشرة اوصاف قال الله جل وعلا قلوبهم منكرة وهم مستكبرون قلبك بينكر الحق ولا بيستجيب لما يبين له الحق بتلاقي قلبك بيتكبر تلاقي في قلبك لما تعرف الحق لما دلوقتي يتقلك انت عارف كويس من نفسك الآفة دي عارف ان انت بتاع شهوات عارف ان انت بتزيغ مع الشهوات الحس من شهوة نساء ولا مال ولا شهوات الدنيا وحطامها قلبك انت عارف ان ده فيه لما تبين لك الحقيقة دي بتنكر وتقول يوه ال الكلام ده ليه مش صح مش قوي كده برضو الموضوع مش بالشكل ده بتنكر بتنكر الحق وبتتكبر ويبقى بطر الحق عشان كده ربنا قال وهم مستكبرون قلبك منكر ولا قلبك مستجيب الصفة التانية الحمية العصبية قال الله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية هل أنت متعصب؟ هل أنت مغرور بنفسك وبرأيك؟ هل أنت عندك هذا النوع من الحمية والتعصب اللي اتعودت عليه اللي أنت عشت عليه اللي شببت عليه بتبقى إيه؟ عايزة تفرضي على كل من حولك عندك الحمية دي ولا انت تقفين دائما مع دين وتنصاعي وتستسلمي لامر الله الصفة التالتة الانصراف قال الله تعالى ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لا إلبك لا إلبك لا يالبك ولا كان لك قلب ففقته قلبك مصروف قلبك لقيه ولا بعيد مصروف هل تفهم عن الله ولا تدخل فيه هؤلاء الذين لا يفقهون صرفت قلوبهم عن الفهم الاية تبقى قدامك يموت بين يديك الصديق والرفق تسمع الموعظة تسمعين وانت ولا انت هنا تقف تنزل قلبك فين من ربك ده السؤال الصفة الرابعة السواء قال الله شوفوا من هنا بمعنى عن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب لكن لكن إذا ذكر تذكاسي حتى مش قادر يرفع ايده يتضر على ربنا قلوب اهل البوع بانهم من ذكر الله قلوب ميتة ربنا يقول فاحيينا وجعلنا له نشيبه في الناس ليس بخان يكون مات يسمعون والموت يبعثهم الله فأحييناه يمكن لو حتى القلب مات لسه في فرصة يحيي ربنا من تاني يضع النور فيه من تاني يبدد الظلمات اللي الواحد عايش فيها ظلمات الطبع ظلمات الشبهات ظلمات الشهوات اللهم احيي لنا قلوبنا اللهم احيي لنا قلوبنا الصفة السادسة الران وصفه بران فقال الله جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الران اذا اذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء الزم الكلمة البصر، العمل اللي تحسبه هين وهو عند الله عظيم يطبع القلب تضع هذه النقطة السوداء وورائها وبجانبها إلى أن يصل السواد على القلب بما كانوا يكسبون لأن كان مش بيعمل الزنب كده وبس ده كان بيمكر السيئات ولا يحق المكر السيء إلا بأهلي ده كان بيبذل جهده عشان يعمل المخالفة عشان يعصى ربنا فكانت العقوب المرة أنصار هذا السواد على قلبه بقى عمل غشاوة بقى عمل غطاء أسود على القلب فما يدخلش فيه نور الهداية أم أن القلب صفة السابعة مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. وقالوا المرض في قلوبهم مرض قالوا المرض هنا مرض الشهوة فيطمع الذي في قلبه مرض مرض الشهوة أو الشبهة ولا القلب ضيق كما قال الله جل وعلا ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرج يقولك قلبي مقبوض عندي قبضة صدر غريبة مش عارف اكتئاب غريب قلب لم يوسعه الله برحمة من عنده لانه تكالب على الدنيا وعلى الذنوب والمعاصي ولا القلب مطبوع بقى علي طابع الطابع ده علامة مميزة على ان هذا القلب فاسد وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بل طبع الله عليها بكفرهم ولا الالب مختوم ختم على هذا القلب فلا يعرف شيئا عن الرب ختم الله على قلوبهم أنا حبيت في البداية ان احنا نتعرف على انواع القلوب البعيدة عن الرب المعبود عشان اذا عرفنا العل وعرفنا المرض نعرف ازاي نداوي ونعرف ازاي نعالج هذا القلب من آفاته. تعالوا نعود الى مرققات القلب عشان نعالج القلب من المعاني السيئة دي وكنا ذكرنا ثلاث اشياء يرقق الانسان بها قلبه عن طريق القرآن قلنا عن طريق الفهم والتدبر والتكرار يورث الاعتبار وطلبنا منكم وقلنا يا جماعة السلسلة دي سلسلة عملية وابتدينا مبارح وقلنا انه فيها اجر لا بد ان يدفع فمن لم يدفع الثمن فلا مكان له معنا والثمن العمل بما علمنا واتفقنا مبارح ان احنا نصلي بصورة النجم ونعيد ونكرر ونتأمل ونتدبر ونستشعر أن كل آية بتخاطبني أنا وتناديني وأشعر فيها حلاوة كلام الرب وأشعر فيها بإني محتاج أستشفي بالآية دي أوي عشان هي اعظم دواء واعظم علاج ليا اتفقنا على الثلاث حاجات دول والله شهيد والله رقيب على كل واحد منكم ان كان قد نفذ ما اتفقنا عليه ولا من البداية قد خالف الوعد وخالف العهد فلم يمتثل لما قد اتفقنا عليه ارجو ان يكون الجميع قد قام بالواجب العملي بالأمس واليوم نرقق القلب تذوق حلاوة المناجاة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجي؟ وانت واقف بتصلي انبارح وانت بتصلي بصورة الناج عايز ترقق قلبك وعايز الآيات تدخل قلبك استشعر المعنى ده ان انت دلوقتي واقف قدام حبيبك قدام مولاك وقرة عينك قدام ربك الودود اللي بيتودد ليك عشان تطيعه قدام ربك الستير اللي ستر عليك حاجات كتير قوي انت اعلى من الناس بقبحها قدام ربك الحليم اللي حلم عليك كتير قوي قوي ومعجلكش بالعقوبة قدام ربك العلي الاعلى اللي ما ينفعش يبقى فيه اعلى منه في قلبك قدام ربك ربك الكريم الجواد الأكرم اللي كل فضل ونعيم انت فيه منه ومن سابغ نعمته عليك فلما تعف وانت قدام ربك اللي بيستحي منك لما ترفع ايديك وتناجيه وتناديه وتتقرب اليه أن يرد يديك صفرا وانت مش مستحي وانت مش خجلان من نفسك لو وقفت مستشعر المعاني دي معنى الحياء منه سبحانه معنى الحياء من فضله وإحسانه عليك معنى انك عايز تقطع نفسك عايز تعمل اي حاجة بس هو يرضى عنك لما تستشعر المعاني دي واقف <تسلم> و... وتتواصل معه تناديه وتناجيه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا حي أحي لنا قلوبنا يا قيوم أقم قلوبنا على ضربك يا منان من علينا بنعمة الهداية والالتزام يا من منه الحنان يا من منه الأمان يا رحيم يا رحمن يا لما تتقرب لربنا وتناجيه بأحب الكلام لما تناجيه بكلامه لما تستشعر ان الآية اللي انت بتكلم بيها ربنا اللي هي من كلامه اللي بتداوي بها قلبك وبتتقرب بها الربك وبتكلم بها ربك وبتصغي لها بقلبك وبتصغي لها بكل حتة في جسمك بكل خلية بكل جارحة من جوارحك كان ابن مسعود يقول لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله وإن كان يبغض القرآن وإن كان هاجر للقرآن وإن كان لا يتداوى بالقرآن فهو بعيد فهو يبغض الله ورسوله فهو محروم من الوصال بالله جل جلاله اكرمة ابن ابي جهل كان اذا نشر المصحف يغشى عليه لما يمسك المصحف ويبتدي يقرأ القرآن ويفتح ويبتدي يناجي ربنا بالقرآن كان يقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي كان السلف كما يقول ابن القيم يستشعرون وهم يقرؤون القرآن هذا المعنى حتى أنهم كانوا يتلقونه تلقي الغائب الغريب لرسالة جاءت على شوق من الحبيب الله المعنى الله المعنى حاسس أن الآية دي رسالة من ربنا رسالة من ربنا لقلبه رسالة من ربنا بتروي قلبه بترويه ضمأه بترويه بتسقي عطشه رسالة بتهدي قلب الهفتاد المشتاء اللي مش قادر على بعض ربه رسالة جاءت على شوق من الحبيب يا رب يا رب اقول كما قال معاذ ان جاء الموت على فاقه فيا موت أخنك خنقك فوعزتك يا رب فوعزتك يا رب إنك تعلم أن نحبك يا رب من نبقى مغترين ولا مغرورين ولا حظ في قلوبنا يا رب ولا حقك في قلوبنا يا رب مجرد كلام بنقوله على ألسنتنا وليس له وزن في القلب يا رب رقق لنا قلوبنا فالخطوة الربعة انك تتعلم المناجاة ففيها النجاة المناجاة بالقرآن ويا سلام لو تبتدي تقرأ الآيات اللي فيها شيء من الدعاء كخواتيم البقرة كالآيات التي فيها الدعاء من آل عمران وغيرها يا سلام لو النهاردة نخلي في ركعة كده نقعد نقولها كتير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تاني تاني قولها تاني خلي قلبك يحسها تاني ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هذينا وهب لنا من اللذم كرحمة رحمة من, رحمة, رحمة من عندك يا رب رحمة من عندك يا رب رحمة من لدنك تروي بها عطش قلوبنا المتعطشة لحنان ربها انك انت الوهاب الوهاب يعطي دون عوض ولا لغرض يديك الهدية مش مستني منك انه ياخد في مقابلها حاجة مش مستني منك انك تعمله في مقابل الشئ ده حاجة يعطي عباده دون ان يستحقه ما فيش حد مننا يستحق يا رب انا ما استحق يا رب لكن طمعان عشان انت الوهاب طمعان انك تثبت قلوبنا على الايمان انك اذا اردت بالقوم الفتنة انك يا رب تقبضنا اليك غير مفتونين طمعانين يا رب فيه طمعانين في كرمك يا رب طمعانين في جودك وإحسانك يا رب إنك أنت الوهاب يمكن لما نذوق حلوة المناجاة بالآيات دي يرئي القلب يحس القلب يحس بمرارة الحرمان فما يرجعش تاني ويعيد الكرم من تاني ويبعد عن جوار ربه الرحيم الرحمن عايزين نرأى أولوبنا وشوفوا هذا الموقف الذي حكاه الأصمعي وذكره القرطبي أيضا في تفسيره يقول أقبلت ذات مرة من مسجد بالبصرة إذ طلع أعرابي جلف هو أعد في المسجد دخل عليه رجل غليظ شديد جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوس الرجل بقوة وفي ايده القوس قال فدنا وسلم وقال ممن الرجل قلت من بني اصفر قال انت الاصمعي الأصمعي كان من كبار علماء اللغة أحد أشهر العلماء علماء سلفنا في هذا الفن فقلت نعم قال ومن أين أقبلت قلت من موضع يطلى فيه كلام الرحمن قال وللرحمن كلام يتلوه الآدميون الراجل مش عارف قال له هو ربنا سبحانه وتعالى له كلام يتلوه الآدميون قلت نعم قال فتلوا علي منه شيئا قال فقرأت هذه الآيات التي من مفتتح صورة الذاريات أنا عايز نقرأ الآيات ونعشها كما عشنا بالأمس مع صورة النجم ونقرأ الآيات ونشوف الراجل اللي لها لا وعايز نحط نفسنا في الاختبار ده برضو تاني ونشوف قلوبنا هتحس المعنى ولا لا ربنا بيقول والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتيل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون بالله وعد ربنا في قلبك صادق بالله عندك يقين ان الدين ان الحساب ان الجزاء ان الحساب عقاب وحساب وجزاء ان الدين لواقع لو بالله في يقين ان ده حيحصل لا محالة ام انت من هؤلاء اللي ربنا قال قتل الخراثون مين دول يا رب اللي عايشين الغفلة اللي عايشين الدنيا لعب وله ولا في حياتهم الا الاستمتاع بالدنيا الذين هم في غمرة غفلين ضيعين محرومين لما تقول الكلام ده يقول الواحد منهم امتى هيحصل الكلام ده أيانا يوم الدين، فربنا يقول لهم يوم هم على النار يفتنون يعذبون ذوق العذاب مش هو ده اليوم اللي انتوا كنتوا بتتهكموا منه مش هو ده اليوم اللي كنتوا بتسألوا عنه مش هو ده اليوم اللي ما عملت لهوس هذا الذي كنتم به تستعجلون وشوف على النقيض حال المتقين.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 وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم الرجل لما سمع هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون قال الرجل يا أصمعي حسبك كفاية الغيت هنا ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال أعني على توزيعها رح قايم أول ما سمع وفي أموالهم حق اللساء المحروم أم نحر الناقة دبح الناقة اللي كانت معه وقطعها الى اجزاء وام يوزعها قال ففرقناها على من اقبل وادبر ثم عمد الى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرحل وولى الى البادية وهو يقول انا من انا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما يعرفش ينام ينام النوم يطير من عينيه عشان لحظة القرب جاية عشان لحظة الوسال من ربنا جاية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ويقعد يواصل لغاية ما يبقى قرابة الفجر فيستغفر الله سبحانه وتعالى بالاصحار حيث السح حيث يتغير الإنسان كليتا كأنه بالضبط لمسة سحر تدخل على قلبه فتغيره كأنه شيء خارق للعادة ويأتي في هذه الأسحار فيستغفر الله يستغفر عشان بيبقى آخر الليل ويبقى مستحقر العمل ويقول مش خبنا انا كنت اعمل واسوي ويبقى عنده الاستعداد رابح حاجة لابد ان يكون ليه ورد من الليل تاني حاجة الاستغفار تالت حاجة انه يبقى عنده الاستعداد للبذل والعطاء ماله له ايه وحكتي ايه وفي اموالهم حق للسائل والمحروم هم دول الموقنين بحق عشان كده بعد كده الاية قالت وفي الارض ايات للموقنين عشان كده الدرس الرابع بالنسبة لهم كان التفكر عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيوريهم الحق حق عشان كده بيحسوا في كل شبر بيخطوه ان ربنا بيعتلهم رسالة عشان يثبتهم عشان يزود رصيد اليقين في قلوبهم وفي الارض آيات للموقنين وفي انفسكم لسه مش شايف لسة مش شايفة. وفي انفسكم فلا تبصرون لسه ما عندكش يقين وفي السماء رزقكم وما توعدون لسه برضو الدنيا هي اللي حتقطع مش عارف ان ربنا تكفل لك بالرزق لسه متسخط عشان ربنا منع عنك رزق لسه ما تجوزتيش ولسه ما خدتش الف... الشغلانة اللي انت نفسك تهفو ليها ولسه ولسه ولسه, ولسة... لسه حاسب ان المتاع حيكون بانك تصرف على نفسك في الدنيا إنك تعمل كل اللي ما بدالك إنك تلحق بإن الرزق إن السعادة والهناء والسكينة والطمأنينة والمعاني العظيمة دي لن تكون إلا من رب العالمين الراجل قعد يهتف ويقول وفي السماء رزقكم وما توعدون لا اسمعي قال فما قدت نفسي ولمتها ثم حجشت مع الرشيد مع هارون الرشيد امير المؤمنين قال فبينما انا اطوف اذ انا بصوت رقيق شوفوا الراجل اللي كان غليظ شوفوا القلب اللي كان شديد شوفوا القلب اللي كان فيه الشدة والغزة دي بقى يناجي ربنا بصوت رئي قال فالأي أتل علي كلام الرحمن قل لي تاني الكلام الحلو اللي قلته لي دا تاني الكلام من وراء المقام قال فقرأت فقرأت والذاريات ذروة فقرأت فقرأت فالجاريات حتى وصلت إلى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال الاعرابي لقد وجدنا مكة لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حق وجدت اللي ربنا وعده لنا اللي ربنا الهلنا إن في السماء الرزق كل شيء ربنا بينعم عليك بيه قال فهل غير هذا في شيء اخر ثم قلت نعم فقال فقرأت عليه أيها الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فصاح الأعراب وقال يا سبحان الله يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل من الذي اغضب الجليل من الذي اغضب الجليل حتى حلف الم يصدقوا في قوله حتى الجو الى اليمين فاخذ يقول هذا ثلاث مرات حتى خرج بها نفسه وما فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ يا الْبَرِق يا رَبِّ رَقِّقْ لَنَا قُلُوبَنَا بِكَلَامِكَ يا رَبِّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَضِيعَ قُلُوبِنَا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب يا رب اجعلنا ممن اذا استمع القرآن شرحت به الصدر ونورته بكلامك يا رب ولا تجعلنا ممن قلت فيهم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 أدارهم نفورا ونقرأ هذه الآيات وحنحفر في قلوبنا تلك الآيات التي عشنا معها هذه اللحظات وحنعيد ونكرر وحندق حلوة المناجاة وحن بنناجي ربنا واحنا موقنين بصدق وعد ربنا لينا وحنسأل ربنا إنه يرأأ قلوبنا كلنا بالآيات دي وحنيجي نخلي الكلام ده في الركعة الأولى نقرأ بها في الذاريات أو ما يتيسر ونقرأ في الآية نقرأ في الركعة الثانية كما اتفقنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أو حبيت تخليها في سجودك وإنت أقرب ما تكون من ربك وحندعي وحنكتمع زي ما اتفقنا من مبارح إنك تدعي لي وأختي تدعي لي كذلك وأنا سادعو لكم بظهر الغيب كذلك إن ربنا يجمعنا وإياكم على هذا المعنى الإيمان العظيم وإن ربنا يكون ثمرة هذا العمل عنده سبحانه وتعالى إنه يمن علينا جميعا برقة القلوب وبالتقرب إليه سبحانه وتعالى يا رب اجمعنا على طاعتك وعلى حبك وعلى حب طاعتك وعلى كل ما يرضيك عنا يا رب يا رب اجمعنا في الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الجواد الكريم الأكرم فيا رب أسلل سخائم صدورنا يا من له الفضل والإنعام يا رب رزقنا الصدق والإخلاص واجعل هذا العمل خالصا لوجهك يا رب يا رب يا رب رزقنا الآن الآن توبة ترضى بها عنا يا رب ترضى بها عنا يا رب يا رب ما تحرمنا منك يا رب يا رب ما تحرمنا منك يا رب يا رب ما تحرمنا من لحظة الارب منك يا رب يا رب حبنا يا رب يا رب حبنا يا رب يا رب يا رب اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واتوب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمده شهدوا لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى نكون على مدى عشر دقائق إن شاء الله أو ربع ساعة لتلقي أسئلتكم والإجابة عنها وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق نقيس الأسئلة عن نصيحة لمن تأخر زواجه من الإخوة والأخوات وهذا سبب لتقصيره أو حيوده أو حيده عن الطريق نعم أول شيء يقف عليه العبد هذا المعنى إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه فأوصيه وأوصي نفسي بكثرة الاستغفار فقلت استغفر ربك يكون إن شاء الله سبب لزيادة الرزق ونفسه عن العقوبات عقوبات الذنوب والمعاصي فأوصيه وأوصي نفسي بكثرة الاستغفار ابتداء الأمر الثاني أوصيه وأوصي نفسي بالرضا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المقام مقام الرضا أن يرضى عما يقدره الله عز وجل له من الأمور ويعلم أن الله يعلم المفسد من المصلح وأن الله لا يريد لعبيده إلا الخير ولا يكون إلا الأصلح والأوفق فيرضى بما يقدره الله سبحانه وتعالى بعد أخذه بالأسباب فيكون معاملا لله سبحانه وتعالى بأعلى المقامات فأوصيه ب. أن يكف اللسان عن التشكي وأن يكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى ولا يجعل شكايته إلا لله تبارك وتعالى فالله هو الذي سيسر له الأمر ويكون عنده يقين بأنه إذا اتقى الله عز وجل حق تقاته فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فإذا كان متطلبا لأي رزق وهو موقم بأن الرزق من قبل الله كما قلنا فالله سبحانه وتعالى سيعجل له إن كان له الخير في ذلك وسيصرفه عنه وسيرزقه الرضا بذلك إذا كان العبد قد فهم عن الله مراده فقد يمنع الله عز وجل العبد ليعطيه ما منعك إلا ليعطيك وقد يكون من لطف الله سبحانه وتعالى أن يمنع عن العبد حتى يكون في ذلك أكبر درس له فإنما سمى الله نفسه ربه لأنه يربي عباده ويهذب قلوبهم أصل الله تعالى أن يمن علينا جميعا الأخ يسأل أو الأخ تسأل عن أن يرزقنا الله عز وجل بالعمرة هذا العام اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام اللهم لا تحرمنا بذنوبنا زيارة بيتك الحرام اللهم من علينا في عامنا هذا بالعمرة في رمضان أو بالعمرة هذا العام اللهم من علينا جميعا بهذا ولا تحرمنا بذنوبنا يا كريم يا رحيم يا رحمن يقول أحيانا يستغفر لطلب الرزق لا للمغفرة ماذا يفعل يعني العبد ينبغي أن يكون لبيبا فإنه إذا حيلوا بينه وبين العوائق والأمور التي تمنع عنه الرزق فإنه سيوفق فيطلب من الله المغفرة فإذا غفر الله له ذنبه فيكون من عاقبة ذلك ألا يعاقبه على هذا الذنب يمحو الذنب ويستره عليه هذا معنى المغفرة ولا يعاقبه عليه فإذا لم يعاقب عليه فما كان يحرم بسببه الرزق سيزول فإذا كان يستغفر للرزق فإنه قد تتلوث نيته بذلك وإنما ينبغي أن يستغفر استشعارا بأنه مقصر في جنب الله تبارك وتعالى وهذا هو الحق أما أن نتعامل مع الله عز وجل على أننا نريد منه شيئا فإذا أعطانا إياه ولينا بظهورنا فهذا يعني فيه نوع من إثاءة التصرف مع الله تبارك وتعالى فينبغي أن نفهم هذا عن الله تبارك وتعالى الأخ يسأل عندما تقول قراءة جمعية في المسجد يوم الجمعة ليجوز أن أقرأ سورة الكهف منفردة في نفس الوقت مع العلم أن صوت القرآن مسموع عندي نعم بل هذا هو الأوفق وهذا هو الأصح وهذا الذي يتماشى مع السنة منفردة لا أفضل دين الله عز وجل بأن النقاب فرض وأن والدها لا, يق... لا تنسي باب ربك فالله بيده سبحانه على قلب أبيك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف شاء فألحي على ربك ولا تملي من الدعاء ليل نهار فعسى أن يتقبل الله عز وجل منك في لحظة صدق فيزول ما بك من بلاء هذا أولا وهذا من أهم ما يكون الأمر الثاني بالغ في برك بأبيك هذا أبوك فينبغي أن تقوم له بواجبه من البر قبل يديه ورجليه وتفاني في خدمته في كل ما يرضي الله تبارك وتعالى ثالثا أنت في ولاية أبيك فكل الذي تستطيعين أن تصنعيه في داخل ولايته فأنت ملزمة به أما ما لا تستطيعين فعله فأنت غير ملزمة به بمعنى إذا كان سيلحقك هذا الأذى وهذا الضنك الشديد فلا ضرر ولا درر إذا استطعت أن ترتديه دون أن يكون في ذلك ضرر من غير أن يعلم أو نحو هذا فيما يتيسر لك فما لا يدرك كله لا يترك جله فيما تستطيعين قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم كل ما تستطيعين أن تصنعيه اصنعيه، طالما أنت تدينين الله عز وجل بذلك لكن خذي بالوصية الإيمانية التي قلت لك عليها وإن شاء الله يكون في ذلك خير دواء وخير علاج لما أنت فيه وثقي أن ربك لن يضيعك الله أمرك بهذا إذا لن يضيعنا أنا يعني لا أستطيع أن أجيب عن الأسئلة الأولى كما أخبرتكم لأنكم يعني أسئلة تأتي متوالية فأضطر أن أجيب على الأسئلة التي تأتيني في النهاية أحدكم يسأل قمت بواجب أمس الحمد لله تأثرت ولكن تقلب القلب اليوم مع الزوج والأهل فكيف الحفاظ بطبيعة الحال هذا القلب سيتقلب وتعرفون حديث نافق حنظلة القلب حيحصل له الكلام ده لكن هذه الأدوية الإيمانية الاستمرار عليها هو بالظبط كده دواء لابد ان انت تاخد مرة واثنين وثلاثة واربعة وتحتاج شهر تستمر على هذه الأدوية الإيمانية وتكررها حتى تستقر في القلب ويعتاد الإنسان منه مثل هذه العبادات ومثل هذه الطاعات بهذا الإحساس بهذا الخشوع بهذا الخضوع يستشعر معاني الآيات استمرار عليه سيكون له أثر بالغ لغاية ما العبد سيصل إلى مرحلة ان الفصل انه يعرف يعطي كل ذي حق حقه جسده للناس ولكن قلبه لله تبارك وتعالى وبالدعاء ان شاء الله سيكون هذا له اثره فيعني نستديم على ذلك وان شاء الله يكون من ثمرة هذه الجلسات ان ي... أن يرقق الله عز وجل قلوبنا لعل منكم رجل صالح أو امرأة صالحة تتنزل بسببها أو بسببه الرحم علينا فهم القوم لا يسقى بهم جليسهم الله هذه نية علم الله هل يجوز التورية يا شيخنا على أهل على أن أدرس العلم الشرعية وهم يرفضون خوفا علي نعم مثل ذلك إذا كان ما تدرسينه من فرض عليك وإذا كان ما تفعلين هذا يكون لحفظ دينك فلا بأسا من مثل هذا قلنا أن يكون يتعامل بحكمة وبرفق في مثل هذه الأمور وإن شاء الله تعالى يدبر الله لك أمرك بإذن الله تعالى. كيف أعرف أن الله أراض عني إذا كان العبد موفق للطاعة وينتقل من طاعة إلى أخرى ويجد الصحبة الصالحة ويجد الأمور التي تشده وتجذبه إلى كل ما يرضي الله تبارك وتعالى فهذه من علامات القبول عند الله تبارك وتعالى علامة رضى الله عنك أن تكون أنت راضي عنه قالوا علامة رضاه عنك أو عنك أن تكون أنت راضي عنه يعني كل موقف ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي به العبد أو كل موقف يكون فيه نوع من الاختبار للعبد العبد بيتلقى بتمام الرضا ما عطيه لي يا رب ولي كذا وانا ما عملتش عشان كذا أو, او او او من الامور اللي بيبقى فيها ظاهره التصخط يبقى هنا لسه انت ما وصلتش او انت ما وصلتيش للدرجه المطلوبه انما اذا تعاملت مع الله في كل ما يعاملك به ما انت عارف ان كل صغيرة وكبيرة من قبل الله تبارك وتعالى وان كل شيء بياتيكي انما هو بتدبير من الله سبحانه وتعالى لما تبقي موقنه بهذه المعاني فكل ما يأتيك من حبيبك فسيكون حبيبا لك و بمنتهى الرضا أتعامل يا رب إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب ولكن عافيتك هي أوسع لي يبقى العبد يتعامل من خلال هذه المعاني الإيمانية الأختي تقول أنها تعتقد أنه أن الحجاب الشرع هو النقاب وأن أمها مختمرة أحيانا تطلب منها يعني أن تشتري لها خمارا أو تجهز لها مثل ذلك لتخرج هي به هل تكون بذلك قد سعدت على معصية لا, لا, لا تكون كذلك لأن الخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ وبالتالي فإذا نزلت هي على قول الآخر على قول الآخر هي تدين الله عز وجل أمها تدين الله عز وجل بأن بجواز كشف الوجه والعلماء مختلفون كما تعلمين في هذه المسألة فالنزول على قول المخالف حتى وإن قوية مخالفه النزول على ذلك في منزلة عفو الله ولا ينبغي علينا أن نعامل الناس بوفق معتقداتنا نحن وإنما كل على حسب ما يكون إذا كان الخلاف سائغا أما إذا لم يكن الخلاف سائغ فهذه مسألة. هنا المسألة الخلاف سائغ فلا إشكال في مثل هذا لا إشكال عليك في مثل هذا ولا تأسمين إن شاء الله على هذا يتقاضى راتب من العمل بصيدلة بأدوات حلاقة يعني هذه الأدوات إذا كانت تستخدم عادة في يعني في ما نهى الله تبارك وتعالى فبالتالي هذا الجزء من المال يصير محل شبهة أو يصير فيه الحرمة طالما نحن غير معينين إلى استخدام مثل هذا فبالتالي باقي الأدوية كلها صحيح إذا سيصير هذا المال من المال المختلط الذي يكره استخدامه لكن طالما الغالب فيه الغالب في هذا المال الحل بيع الأدوية الأخرى طالما الغالب فيه ذلك فإنه يعتقده وينوي أنه يأخذ من المال الحلال وليس له شأن بما يكون من المال الذي فيه شبهة أو مال فيه حرام على قاعدة الفقهاء في مسألة المال المختلط والله تعالى أعلى وأعلم هل الذهاب للأستوديو في الأفراح للتصوير فيه حرمه نعم لأن هذا لن يخلو من مخالفات شرعية كثيرة يعني هذه الصور ولل تجعل ابتداءا يصور الرجل وزوجته ويكون فيها يعني الطلاع على ما لا ينبغي أن يكون كما هو معلوم المرأة تكون في زينتها وما يكون من هذا فلن يخلو الأمر من مخالفه شرعية فلا يحبذ مثل هذا بل لا يصح هذا بحال ويقع الانسان في المحظور الشرعي ويقع في الحرمة ان صنع مثل هذا ف علينا أن نتقل الله سبحانه وتعالى لسيما في أفراحنا لأن الواحد يبقى عايز أنه يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى يعني حاجات دي تكون بين الرجل وبين زوجه ولا يطلع عليهم أحد ولا تستخدم الصور دي وتتحط وتتعلق وما شابه حتى لا تحرم الملائكة في دخول البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة والعلماء الذين تكلموا حتى في مسألة التصوير وأجازوا أنواع من التصوير الفوتوغرافي وغيرها قالوا في هذه المسألة إنه تعليق الصور محل حرمة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل بيت عائشة لأنها كانت تعلق هذه الصورة التي كان فيها تصاوير شيئا من التصاوير لما كانت تضع هذا القرام كانت حتى شيئا من التصاوير كزينة في المنزل فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فأخذ منها العلماء أن تعليق هذه الصور محرم إذا استخدامها هيكون في نطاق لا غير جائز فلذلك لا يجوز مثل هذا والله تعالى أعلى. هل ثواب درس العلم في المسجد مثل الشرائط أشك أن وجوده في المنزل في وجوده في المسجد يكون أولى وأوفق وفيه الأحاديث التي هي معلومة لكن مثلا لأخت لا ييسر لها مثل ذلك أو لأحد الناس فيلتمس هذا بسماع العلم فلا شك أن سماع العلم والجلوس له إن شاء الله تبارك وتعالى يكون له الأجر في هذا يحتسبه العبد ولعل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتنزل علينا بالملائكة الذين تتنزل معهم السكينة وتعطفنا الملائكة طالما اجتمعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وإن تباعدت الأقطار وتباعدت المسافات لعلنا ندخل في ذلك بفضل من الله ورحمة نسأل الله تعالى ذلك الذي قرمنا الله بسرعة كبيرة وأنال به محبته أشق الأعمال على النفس والشيء الذي يكون فيه بذل وتضحية هذا هو أفضل العمل التي يتقرب بها العبد. ومن أعظمها لا شك أن يبذل ماله أو يتصدق بصدقة كبيرة أو يقوم بعمل كبير فذ يعني لا يستطيع كثير أن يقوم به كما صنع عثمان فصلى بالقرآن في ركعة واحدة وكما خرج أبو بكر من ماله وعمر من نصف ماله وطلمان من ثلث ماله وكما كان الواحد منهم يصلي صلوات الكثيرة وربما يطيل في القيام والركوع والسجود هذه الأعمال لكن من أعظمها كل عمل الإنسان يستشعر فيه مشقة أبلغ يكون هذا او والمعونة من الله تنزل على قدر المعونة أي على قدر المشقة فالأجر على المشقة كما يقول أهل العلم ليس لدي صحبة سوى سماع الدروس نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنى علينا بصحبة صالحة تأخذ بأيدينا ونوصينا إليه فالعبد الذي لا يجد شيئا يصدق الله تبارك وتعالى وسيجد هذا لا محال لأن الله الذي يدبر أمره لن يتركه هكذا سدن يبدأ بما يستطيع كلنا كده الميسور لنا نعمله وما لا يتيسر بالنسبة لنا يكون الله سبحانه وتعالى قد كفانا والله سبحانه وتعالى مدبر لنا أمرنا وهو أعلم بما يصلحنا فعلى هذا إذا كانت الصحبة التي أتلمسها لا أجدها الآن فأصدق الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله ربنا سيضعها أمامي أو لعل الآن أوفق لي أنه ما يكونش موجود صحبة وإني أأنس أكتر بالله هكذا فيعني دايما نقول ما تضربش دماغك في الحيط ما أنت قدامك مشكلة ما كل شويه تقول ما في الصحبة ما فيش كذا ما فيش كذا انما التمس المتاح لكن تقدر تمسك مصحف لكن تقدر تسمع درس لكن تقدر تعمل كذا وان شاء الله ربنا يهيئ لك ذلك يمكن المواقع الان واحنا موجود عندنا على الموقع صحبة صحبه طيبه سواء للاخوه والاخوات منتدى الاخوات ومنتدى الاخوه فيعني في ما يتيسر وجوده نعمل فيه حتى يذن الله بغيره افطرت في شهر رمضان برخصة من الطبيب أو من الطبيبة مر تسعة سنوات ولم ترد الصيام ماذا تفعل؟ هل كان مرضها إذا كان مرضها في هذا الوقت كانت مريضة وعاجزة عن الصيام في من العام للعام يعني بتقول من تسعة سنوات حدث هذا نعم من تسعة سنوات هل كانت تستطيع الصيام في ما بعد؟ يعني في فترة بعد تجاوز المرض هل كانت تستطيع الصيام من وقت زوال المرض إلى رمضان التالي إن كانت مستطيع لذلك فكان يلزمها القضاء إن كانت مستطيع لذلك أما إن كانت غير مستطيع لذلك وأفترت لهذه الرخصة فكان عليها الكفارة بالإطعام فهذا يرجع فيه إلى حال الأخت فإن كانت مستطيعة فعليها الآن أن تقضي هذا الأمر على أصح من أقوال العلماء تقضي إن شاء الله ما فاتها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أتوب إليك نلتقي غدا إن شاء الله في التاسعة